وَأَلَّا يَجْعَلَ مِنَّا وَلَا بَيْنَنَا وَلَا حَوْلَنَا شَقِيًّا وَلَا مَحْرُومًا اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ونعوذ بك من السلب بعد العطاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يقول الله جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمم إنما اللَّهُ الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه Ma kün tum fehi taختلفun? Vela o Şah Allah la jâgal dimen yasha wala tusalun ma kuntum ta'malun wala tattakhizu فَتَذِلُّ قَدَمٌ بَعْدَ سُؤُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَّتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ولَكُمْ عذاب عظيم وَلَا تَشْتَرُوا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجِزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ثاني ما كانوا يعملون الآيات دي بتقول لينا كلنا هو إيه السبب أن وقع من وقع وزلت قدم من زلت قدمه الآيات دي بتوصف حال كل واحد داء ومشي وعرف ثم تولى وأدبر وأعرض الله جل وعلا يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا فكر العهد فكر اليوم اللي انت توصلتي فيه ربنا فكر الدعوة اللي طلعت من لسانك فكرة الارادة ان انت تبقي على هذا الطريق مما يرضي عنك ربك فكرة العهد يا ترى انت لسه على العهد يا ترى انت وفيتي بالعهد فكرة ايام بداية الالتزام فكرة اول يوم لبست في النقاب فكرة اليوم ده كويس فكرة رمضان وانت بتصلي القيام ودمعتك على خدك فكرة الليالي الوترية من العشر الأواخر وانت بتناجي ربنا سبحانه وتعالى ويمكن بجدد توبتك وبتقولي خلاص أنا لازم أمشي الطريق صح هل وفيت العهد هو ده أول مشكلة إننا نقدنا العهود آه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 بعدين القرآن يوجه رسالة عتاب مر لكل واحد مشي في الطريق وبنى شيء ليه تضيع اللي عملته ليه بعد ما خطيت الخطوات ليه ترجع ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة يعني غزلنا الغزل فبقى ما شاء الله حيطلع ثمرة جيدة هي ما شاء الله حيبقى ثوب ممتاز لكن بعد ما غزل الغزل راح فاك كل العمله هو كده بالضبط بعد ما خطيتي بعض الخطوات في الطريق في حفظ القران وفي حالك مع ربنا وكذا وكذا من الطاعات اللي فضله عز وجل وفقتي ليها ما بقاش ليها طعم بقيتي بتأديها أداء شكلي لا وزن له في القلب بين العمل وبين الإحساس القلبي مسافة القلب في حتة والعمل في حتة وابن القيم بيقول الكلام ده قال إن بيبقى فيه ما بين القلب وما بين الرب مسافة عشان كده القلب هو اللي بيقطع الطريق إلى ربنا سبحانه وتعالى وبين العمل وبين القلب مسافة العبد الموفق اللي واصل ده كله ببعضه العمل بيؤثر في قلبه وقلبه بيتحرك لربه لو مشت المعادلة كده يبقى انت على الجادة انما لو العمل ملوش تأثير لو مفيش اي اثر قلبي خالص يبقى في مشكلة ولو انت ما بتخطيش الخطوة لربنا يبقى في مشكلة فعشان كده بعد ما كوني صليتي كذا وعملتي كذا ومشيتي بعد ما عملت الأعمال العظيمة دي في رمضان ولا في مواسم الطاعات ولا في أوقات النشاط بالنسبالك يجي الوقت وتحس إن ملوش كل ده أي قيمة رحي فكه الغزل بعدما كان يصلح أن يكون ثوب جيد شكرا ربنا قال ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة المعنى أن تتخذ الأيمان المغلظة وسيلة وسبب على إن في ناس أفضل من ناس وهذا الأمر بلاء من رب العالمين يقول إنما يبلكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء وأهدي من يشاء قادر ربك إنه يجعلك على الطريق شوفي اعملي ما تريدين لو لم يأذن الله لو لم يشأ الله مش هتقدر تعملي أي حاجة ممكن تعملي أعمال لكن في الأخر خالص زي ما قلنا مالهاش وزن ومالهاش قيمة إذا أذن الله بقبولها كانت طبعا أعمل يعني كيف يأذن الله بقبولها كوني لله كما يريد يكن لك فوق ما تريدين يعني, يعني ما فيش حاجة الله يريدها الله يحب أن تعمليها إلا ويكون عندك هذا الأمر كذلك أنك تحب كل اللي يحبه ربنا سبحانه وتعالى وتجهدي نفسك على إن الحاجات اللي أنت عارفها كويس ترضيه تاخدي فيها الطريق وتبتدي تاخدي فيها القرار وتصلحي من نفسك كده الله يطلع اللي في قلبك يلاقيك يتريديه فيريد لك أعظم مما في مخيلتك ولا في تصورك يعطيك أعظم من كل ما تتصوري كوني لله كما يريد يكن لك فوق ما تريدين فبالتالي يأذن الله لك بالهداية يهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ثم جاءت الآية اللي هي عن واندرسون النهر هل زلت قدمك شوفي الآية فيها برضو هذا العتاب الشديد بالله عليك يا أختي يلي النهاردة بقيتي شكل وبتشتكي الأمرين من التزام المظهر يلي النهاردة فكيت النقاب وسكتي صحبة الأخوات قلت دول كلهم مجتمع سيء وفيهم وفيهم ودول أصلاً لا التزام ولا حاجة دول كلها أشكال يلي النهاردة هجرت المصحف يا اللي هجرت الحفظ يا اللي هجرت درس العلم يا اللي سبتي حظك ونصيبك من ربك سبتي الخلوة اللي كنت بتخلو فيها بربنا وسبتي الركيعات اللي كنت بتصليها وكانت بتقربك لربك أسجد واقترب يا اللي ضيعتي هذه الأمور كلها اسمعي عتاب ربك ليكي وهو يقول ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم شوفي أجرك كان قد إيه؟ لما التزمتي والناس بقت تقول ما شاء الله عليها فلانة في الزمن الفتن ده تؤثر النقاب وتؤثر السواد وتؤثر الحياة اللي ممكن يكون فيها نوع من الشدة بالنسبة لحياة الناس فبقيتي وانت من غير ما بكلمة واحدة بتعملي دعوة صامتة فكنتي سبب في هداية ناس وكنتي سبب في ان الناس على الاقل يعرفوا ان الطريق ده هو طريق النجاة العكس تماما لما يشوفوا الأخت الملتزمة للأسف مش ملتزمة الأخت الملتزمة يصدر منها تصرفات وسلوكيات وأخلاقيات والكلام طبعا يتقل كذلك للإخوة سيان للأسف الشديد فإيه اللي يحصل تزل قدم بعد ثبوتها فيكون العقاب من ربنا وتذوق السوء تعيش الحياة المرة اللي قلناها في أول محاضرة وإحنا بنتكلم على خطر الانتكاس لما كان ابن القيم بيوصف أدي إيه حال من عرف ثم جاهل من تنكب بعد أنصار من ارتد على عقيبيه فخسر الدنيا والآخرة أدي إيه بيعيش حي مرة حياة كلها تنغيص نكد لأنه لا هذا ولا ذاك الناس العصاه الناس اللي لسه في جاهليات اهو بيقول ان شاء الله ربنا يتوب إنما انما اللداء وعرف وبعد كده ترك افكرك بالآية تانية ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة مر قوي انك تدي ربنا ظهرك بعد ما كنت مشية ومقبل على ربك ان ربك يبسط يده لك فيكون المعاملة انك للأسف الشديد تدي له ظهرك وتبتعد عنهم عشان كده قاله وتذوق السوء سوء في الدنيا وسوء في الآخرة ليه؟ لانك بعد ما كنت رسالة وكنت داعية صامتة بعد ما كنت بتسقلي موازينك بالناس دي كلها اللي ممكن يقتدوا بك بقيت العكس بقيت أكبر حجر عثرة في طريق التزام الناس وده بقى اللي يحصل احنا بجلنا مشاكل الناس فلما الأخت مثلا بتتزوج من أخ هم من أسرتين مش ملتزمتين وده غالب حال الإخوة والأخوات إن الأخ من بيئة الناس طيبين وكل حاجة لكن مش ملتزمين الالتزام الفعلي يعني وكذلك الأخت من ناحية الثانية، وبعد كده يبتدي الأخ يتشاكل معاها بعد الزواج ويبتدي الناس متصورة شيء مختلف متصورة كده أسمع عائلات تقول والله ده أنتو أسوأ من حال الناس اللي ما بتصليش بص الرسالة أيوة إيه ده إيه ده إيه التصرفات دي إيه السلوكيات دي إيه الكلام ده الدنيا في عقولكم بقت عاملة إزاي مفهوم الحياة في دماغكم عامل إزاي ما ينفعش أخت ملتزم يقول كده وما ينفعش أخت ملتزمة تتصرف كده فتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله وهكذا اسمعي عن أمور أد كده الناس تتقول بها على الملتزمين والملتزمات واقع واقع مر مر والحل إيه الحل أن أنت تفهمي أد إيه خطر أنك تبعدي بعد ما قربتي انك تقفي بعد ما تحركتي خطر انك تولي ظهرك لربك شوفي ربنا سبحانه وتعالى في صورة المعارج يقول مين اللي تنادي عليه جهنم مين يقول تدعو من أدبر وتولى هو ده حل المنتكس وحل المنتكسة أدبر وتولى ليه؟ سبت السكة ليه؟ فوتنتي بزوج؟ فوتنتي بالأولاد؟ فوتنتي بالدنيا؟ ليه؟ تدعو من أدبر وتولى ليه؟ وجمع فقوع ما هي جمع فقوع دي احنا لما نيجي نقرأ الآية نحسب ان احنا ايه؟ جمع فقوع يعني واحد قاعد منهمك في جمع الفلوس فانا مش بتاعت الكلام ده مش أنا للقصة دي لا لا لا ما هي مش قصة جمع فلوس جمع حطام الدنيا الفاني ده من كل شهوات الدنيا جمع فأوعى انت أهم حاجة في حياتك النهاردة ايه هو ده السؤال يرضى ربك عنك في السماء ولا البشر والناس ولا كلام الناس ولا تحقق بعض الرغبات عندك ايه هي اكبر احلامك الحقيقية تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى <تصفيق> اوعى تكوني مديها ربنا ظهرك وانتي مش حاسة وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم كنا توقفنا عند قول الله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم قلنا إنه هيكون دل العقاب والجزاء من قبل رب العالمين لكل من تنكب عن هذا الطريق لكل من ارتد على عقبيه لكل من انتكس بعد ان ذاق وعرف تذوق السوء بما صدتم لانه حيكون اكبر طريق للصد عن سبيل الله بعد ما كنت انت العكس اكبر سبب في الاقبال على طريق الله سبحانه وتعالى والدعوة الى الله تبقى بتصد عن سبيل الله وانت لا تدرين ولكم عذاب عظيم شوفي بقية الآيات ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون لتبيعي سكت ربنا تبيعيها بايه بثمن بخس عشان شهوة علشان غرض علشان عادة مش عارفة تتخلصي منها فللأسف الشديد ركنت إلى عاداتك وإلى مألوفاتك عشان ايه بثمن بخس تبيعي طريق ربك للأسف يقول ولا تشتروا بعهد الله ثمن قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون الخير فين أنت الميزان عندك ما اعتدلش وما اتزنش ليه بتحط سك ربنا سبحانه وتعالى رضا والإقبال عليه والقرب منه وذوق حلوة الإيمان بتحط ده في كفة وبتحطي المألفات والعادات والشهوات والمعاصي والمخالفات في كفة فتؤثري ده على ده ما عند الله خير ما عند الله خير فعشان كده دايما يبقى ديها أحد المبادئ الأساسية اللي تقوليها لنفسك ما عند الله خير وما عند الله لا ينال إلا بطاعته فدايما ده يبقى قدام عينيكي علشان خاطر لما تقف كده مع نفسك صحيح هو انا ما بعملش ليه انا دايما اقول لما حد يسألني شيخ انا مش قادر اصلي الضحى مش عارف اصلي قيام بقالي فترة انا ممنوع من, من كذا اقول له غلط اللي انت بتقوله ده غلط واللي انت بتقولي ده مش صح الصح ان انت تقولي انا مش قادرة لكن بحاول الله تعالى وقوته ان شاء الله هستطيع ان نعمل كذا انا مش حسكت يعني ايه كذا إن فاتني ورد من الليل قضيته بالنهار مش هسمح لنفسي بفترات فطور طويلة علشان خاطر اذا كانت رجلي غرزت في اللوحل لمدة كذا من الوقت فانا مش هسمح ان هي تغرس اكتر من كده هو ده الاسلوب المفروض يبقى يتعامل به المسلم انما الشيطان يخذل بني الانسان ويبقى بعد كده مش عارف ياخد قرار ما تقوليش مش عارف ما تقوليش انعجزة قولي بحول الله تعالى وقوته بتضرع وتوسل وبإخبات وإنابة وبتجديد توبة ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله لن يتركني أنا واثق أن ربنا لن يخذلني ليه أنا ثقة فيه لإني أعرف من هو رب العالمين رب العالمين هو الأعلى من كل ما يتصوره العباد سما نفسه الأعلى لذلك رب العالمين هو الواسع الذي وسعت رحمته كل شيء فربنا سبحانه وتعالى ينبغي أنه يعظم في القلب فيكون دليه هذا الأثر العظيم عليك فتبتدي تخدي القرارات الصحيحة اوعي تشعري نفسك بالعجز اوعي المعنى ده يتسلل إلى نفسك ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق تعالي احسبيها أي حد يعني ركن إلى أي شهوة أي شهوة ما هو ده الأسباب الانتكاس ما هو ده هو أسباب الفطور إيه إنه الواحد آثر شيء من الدنيا هذا السبب من الأسباب الأساسية إثار شيء من حطام الدنيا الفاني حطام الدنيا الفاني ده يطلع بقى بأي صورة من الصور الدنيا اللي دخلت القلب إيه اللي حصل كان نفسك أنت أنك تحصلي أي حاجة أن بيتك يبقى بالشكل الفلاني وتجيبي فيه مش عارفة إيه وتعملي إيه خلاص جبتيها وشفتيها وتمتعت بها يوم والتاني نفد كان نفسك يكون عندك مثلا سيارة معينة او عندك شيء معين مما تهفو اليه نفوس النساء عندك كذا وكذا شفتي عند الاخت دي مش عارفة ايه في حبيتي يكون عندك شفتي ان الاخت دي تعمل لها فرح بالشكل الفلاني فنفسك انت كمان يتعمل لك خلاص انتهت هي لحظة وانتهت تنفد اما ما عند الله فيبقى فدايما الامور تتحسب كده تتحسب عايز حاجة تبقى باقية لك لا تفنى أبدا لذتها وطعمها ومتعتها والعايزة شيء متعة فانية تحصليها في وقت وبعد كده تورثك الحصارات والألم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزينا الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هتخلصي من المشكلة دي إيه الصبر لأن النفس مش هتتركك نفسك هتقعد تروغك وتقعد تروضك على طلب هذه الأمور من الدنيا على نفسك فكذا ونفسك في كذا الحل ايه ان انا اصبرها ساعة دايما ايه اسوف لها فأمور الدنيا اسوف قلت ماشي ماشي بعدين انا بقى اعمل كذا. في فأمور الدنيا قعد اسوف فيها شوي ابعد شوية تقلمة نفسي متعلقة قوي بديه طيب خلاص مش لازم يعني الشهر ده ممكن نخليها بعد كذا نخليها بعد شوي بحيث ان انت تبعيدي الحاح ده من النفس عليك فتصبري نفسك ساعة ورا ساعة ورصة على الغايت ما يالأمر مايبقىش تأثير القوي عليك فينصح الحال شيئا فشيئا وتبتدي بقى تعملي في المقابل أشياء أخرى هي اللي ترغمي نفسك عليها من الأمور التي تقربك إلى ربنا سبحانه وتعالى قال ولا نجزي الن الذين صبروا وأجراهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالح من ذكر أو أنثى ولاحظي لما يذكر موضوع الذكر والأنثى دائما مايلشي مثلا من عمل صالحا وهو مؤمن يعممها لا طالما حدد الموضوع ده علشان خطر تبقى في رسالة موجهة على ان خطاب القرآن اذا كان الخطاب يأخذ شكل المخاطبة للذكر فهي خطاب ايضا للانثى كما هو معروف لما ربنا يقول يا ايها الذين امنوا يعني يا ايها الذين امنوا مؤمنين ومؤمنات سواء يعني لكن لما ينصص كده علشان خطر المعنى ده يريد التأكيد عليه لكل البشر هذا وذاك من ذكرنا انثى إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة والله اللي نفسك فيه من كل متعة الدنيا ده كفاية أن نفسك تبقى مرتاحة رحت البال والهدوء والسكينة والطمأنينة والمعاني الجميلة اللي تستشعرها أي مؤمنة دي ما تبعهاش أبدا ايه فيها أبدا؟ المتاع الزائل الدنياوي اللي هو فرحة يومين والتنطيط والخروج وكذا وكذا وكذا وتحصيل بعض الأمور يفنى زي ما قلنا والأسف الشديد لا يورث الحياة اللي فعلا يطلق عليها لفظ حياة دي مجرد عيشة فإن لهم عيشة ضند كاع يعيش يعيش زي ما أي حد عايش إنما المؤمن يحيا حي القلب حي بمعنى أنه يذوق بالفعل طعم هذه الحياة حياة حقيقية عشان كده قال فلنحيينه وبالأسلوب التأكيد ده فلنحيينه حياة طيبة ولنجذيينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فسبحان الله بقى طب تحييها ازاي ودويها ازاي جات الآية بعد كده فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذه وصفة العلاج حيحيى القلب ازاي محتاجين جرعة قرآن جرعة قرآن جرعة قرآن الجرعة دي هي اللي تصلح فساد القلب انا كنت بقول في دروس عاملينها للاخوه في علم القلوب كنت بقول يا جماعة هم حكتين حكتين ما ينفعش ملتزم باي حال من الاحوال ما يكونش مدمن ليهم لازم تدمني الحكتين دول ايه هم دوام الاستغفار واستغفار بحرقة قلب انا دايما ااكد عن المعنى ده علشان خاطر انه تصور ازاي يكون احنا بنتكلم كلام عملي هو علشان النهاردة نطلع ببعض الحاجات اللي احنا نتفق عليها خلال هذا الاسبوع يعني ايه وانت بتستغفري مش مطلوب اللي هو استغفر الله استغفر الله استغفر الله طب ما هي كويس اهو بقولها بتأني وبستشعر لا نوعي وحسي يعني لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي وعيديها تاني ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي ثالث رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي يا رب اغفر لي يا رب يا رب استغفرك يا رب استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت كده شغلي قلبك حسسي قلبك علشان خاطر يبقى الاستغفار ده تأثير حقيقي عليك يبقى أول جرعة محتاجين جرعة استغفار الجرعة الثانية اللي فيها الآية هنا جرعة قرآن وجرعة قرآن يبقى أول حاجة قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ابعد عن كل العوائق اللي مش هتخلي للقرآن تأثير حقيقي عليك لأنه لو بقى ليه تأثير حقيقي هتحيا حياة طيبة فهمتوا؟ يبقى اعمل إيه؟ أول حاجة أقرأ القرآن بصفاء ذهن يعني ما اقراش القرآن وانا اصلا بفكر في ثلاث اربع حاجات مهمة وشايله مش عارف ايه وكنت بتكلم في كذا والناس حواليا ومسك المصحف وقاعده بقول اهو يعني في مجتمع اخوات عادين كلنا بنعمل حاجة فتطلع المصحف قاعده تقرا لها وردها الحمد لله قرأت الجزء بتاعي خلصنا القصة احنا مش بنتعامل كده يعني يعني الفكرة مش شيء واجب بتعمليه بتعمليه وتتخلصي منه مش ممكن يكون الامر كذلك احنا لسه بنقول في فجوة ما بين العمل وما بين القلب لا احنا عايزين نحسس القلب فسبتدي تقرأ القرآن في صفاء ذهن طب يعني ممكن أقرأه برضو القراءة دي آه ممكن تعمليها بس مش هي دي القراءة اللي احنا بنتكلم عليها يعني أنت ممكن تب في مجلس من المجالس دي أو أنت عايزه ترجع حاجة أو كذا بس مش هو ده الورد اللي أنا بتكلم عليه خالص اللي أنا بتكلم عليه اللي هيسيب أثر اللي هيبقى جرعة دواء يبقى لازم يكون بصفاء ذهن ابتدي أقرأ ممكن أبص في حاجة كده من معاني التفسير لو وقفت معايا قاية أبتدي حسس قلبي المعنى مثلاً انت قاعدة حس ان قلبك مش طاهر فلما تيجي عليك اية زي دي كده ترعبك وتبتدي معها معاها وترددها مرة ورد تانية لما تبتدي تقول ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم الاية دي تزلزلك تقطع فيك هو انا يا رب كده يا رب طهر قلبي يا رب يا رب يا رب لا أفتن يا رب يا رب خد بإيدي يا رب وتعيد الآية تاني وثالث ورابع ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب يا دنيا وأخرة الآية تعيدها تاني وثالث ورابع لغاية ما قلبك يجل لها الآيات اللي احنا قرأناها النهاردة اللي هي عون واندرسنة لما تعضي بقت يخديها كده وتعضي تقولي آه فتزل قدم بعد ثبوتها يا رب ثبتني يا رب اللهم ثبتنا يا رب اللهم أقمنا على ضربك يا رب يا حي قيوم برحمتك نستغيث فأحيي لنا قلوبنا وأقمنا على ضرب الاستقامة تعضي تلحي بيها على نفسك وانت حسة ان انت المخطبة بالآية دي فيبقى جرعة قرآن فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتحسسي قلبك بالمعاني ولو انك تعودي تقرأي خمس ست ايات وتردديها وده طبعا اوقع ما يكون في صلاة الليل دي تصلح حالك عشان كده احنا كنا خدنا خمس حاجات في الاسباب وقلنا دلوقتي شوية حاجات تانية من جملة الاسباب اللي توقع الناس في الانتكاس سواء كان من عدم وفائهم بعهد الله سبحانه وتعالى الحاجات اللي انت عهدت ربنا عليها وبعد كده تنكبت عنها وفي نفس الوقت ان انت ترضي بان تحلي صرح الايمان اللي المفروض انه يكون البانة ده فلا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة قلنا الاسباب الدنيوية وركون القلب الى الدنيا من جملة الاسباب دي قسوة القلب بسبب ران القلب اللي أثر من أثر المعاصي المعاصي كثرت لغاية ما بقى فيه ران في القلب لغاية ما قص القلب فلما القلب أسه انت عادة تصلي ومش حسه ما فيش ما فيش ما فيش فبتروحي إلى السكة دي بصراحة بقى أنا مش عارفه أنا بيت منظر خلاص أديني شكل أنا مش حسه بأي حاجة أنا قدام الناس ملتزمة لكن ربنا واحد شهيد أنا حالي عامل ازاي مات القلب ومات القلب ده كان كلمة هزتني بالأمس أنه سئل سفيان الثوري عن عقوبة العالم عقوبة لما ربنا يعقب عالم خذ بالك لفظ العالم هنا يعني صحيح هو يقصد به هذا الرجل الذي تبوء منزلة في العلم لكن كل واحد عارف حاجة عارف حاجة وخلاص ثبتت عنده ما هي عقوبته وبعد كده للأسف الشديد وقع في المخلفة قال سفيان عقوبة العالم موت القلب مفيش مش حاس فدائما الشكوى أنا حاسة بأسوى في قلبي ظلمة في داخلي أنا لا تدمع لي عين لا يخشع لي قلب لا يخشعر لي جلد أسمع آية ربنا سبحانه وتعالى تتلى علي كأني لم أسمعها أذكر بالنذير الشديد وكأن المخاطب غيري حس أننا مش أنا اللي بيتقالي كلام ده انظر بالعظات يا ما سمعت دروس ويا ما كل يوم كنت بأسمع لدارس وكل يوم كنت بعمل كذا فحس ان الكلام ده ملوش تأثير قوي علي ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت وإذا لآتينهم اللدن أجرا عظيم ولهدينهم صراطا مستقيمة قلنا المرة الفاتت متى كانت آخر دمعة درت بها عينك الإحساس ده يوقع الناس لا شك في الانتكاس تلاقي نفسك مش قادرة تكملي الطريق بقى كفاية كده كفاية ضحك وكفاية وهم وكفاية خداع أنا مش قادرة أكمل طيب إيه الحل؟ هو الموضوع ابتدى منين؟ ابتدى من تراكمات الذنوب أنت عارفة أني فيه ذنوب وصبرة على نفسك وشايفة ان ربنا سبحانه وتعالى حلم عليك وراضية بالدنيا كده اول شيء انه يحصل تسخط على العيشة دي الحياة دي الذنوب دي يبقى ايه الحل؟ الحل انك دائما ابدا زي ما اتفقنا تدعو بان يكره اليك الله الذنب يا رب كره الي الكفرة والفسوق والعصيان علشان الاول خالص ما يبقاش فيه تعلق بالذنب ده شيء الشيء الثاني ابعدي عن كل الاسباب التي توقعك في الذنب الأمر الثالث لو وقعت في الذنب وكلنا أصحاب ذنوب والأصل في الناس النقصان وكل بني آدم خطاء لو وقعت في الذنب استدرك الأمر باستغفار سريع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع أهو ابعدي عن أسباب نزع واستغفر وتاب سقل قلبه يبقى علشان القلب ما يفسدش يبقى لازم تعملي كده طب انا بعمل كده بس ما فيش قلت لازم تكثف الجرعة جرعة الاستغفار تبقى اقوى جرعة القرآن تبقى اكثر محتاجة بقى تزلزلي قلبك اللي قصد تزلزلي باعمال فذة محتاج اعمال فذة قلنا الكلام ده في درس علاج قصوة القلب قلنا ربنا لما وصف القلوب قلوب اليهود ومن على شاكلتهم قال ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله عندنا ثلاث حاجات قال القلوب دي قصت بقت يتعامل زي الحجارة الحجارة لها ثلاث أمور إما إنها يبقى فيه قوة انفجر نهر ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار انا عايز بقى عمل فذ بقوة انفجار النهر حاجة تعمليها عمرك في حياتك ما كنت تتصوري ان انت تعملي العمل ده ان انت تقيمي ليلة من العشاء للفجر ليلة عندنا اخوات ما شاء الله لقوة الله في رمضان وفي غير رمضان عملوا الاعمال دي وما شاء الله اللي ختمت لها ختمة كاملة في القرآن كله في ليلة اعمليها مرة علشان خاطر تكسر القلب لو انت قعدت لحسيت ان انت قاعدت بتقري تقري تقري فالعمل يعني بدأت تتعبي جسديا ومش قادرة تحسي والمعاني بقيت انت بس عايزة توصلي المعنى وما جبتيش اثره لا مش هديه اسجدلك سجدة طويلة تنفعت اسجدلك سجدة تقعد ساعة ساعة تقعد تطلع كل اللي جواك كل كل اللي جواك وتدعي بلهج وتعيدي وتعيدي وتعيدي وتعيدي وانتي قاعدة سجدة كده مش ستين دقيقة انا بقول وقت وانتي حتقاضي مسكة يعني اللي بتاعها وتقاضي تشوفي الوقت على لا مش كده اكيد لكن المعنى ان انت ان تبقي سجدة سجدة طويلة بحيث ان تفتفضي فيها الربنا سبحانه وتعالى قالوا للرجل ما تشتهي قال اشتهي ان اركع حتى لا اكيد اركع نفس ركع لغاية ما صلبي بقى حيتاسم مش أدرى اعمل اطلع كده احس ان انا تعبتلك يا سيدي انا عندي استعداد اضحي باي حاجة بس انت ترضى عني يا مولاي نفس الكلام قالوا له اركع حتى لا اكاد اركع وقال اسجد حتى لا اكاد اسجد ايوا عايزين دي عمل فذ قوي ممكن تقدر تعمليه إن ان انت تتصدقي بصدقة عمرك في حياتك ما كنت تقدر تعملي الكلام ده من باب لن تناله بره حتى تنفقوا مما تحبون ان انت تبتلي تفكري في اعمال دعوية ضخمة يكثر بها الخير بدل ما يبقى الأمر ده هيوصل لواحد ولا عشرة ولا وللمية لا أفكر في فكرة دعوية ممكن توصل لآلاف إزاي أفكر في أي مقترح واشتغل فيه واتعب بنية إيه إنه يبقى بقوة انفجار النهر اللي تزلزل قلبي اللي عليه القسوة الشديدة دي هو ده فكري في أمور ضخمة كبيرة هي دي حطيها مادة الحاجة اللي هتلاقيها متعبة هي دي اللي هتبقى أدعى للإخلاص ان انت بتعمليها بكلفة يعني انا لو اقولك تصدقي طيب مش مشكلة الفلوس يعني يعني سهلة بالنسبة لك. ممكن ايه يعني صحيح انا كنت ممكن اتصدق بمية بخمسمية بألف مش مشكلة يعني اطلع على الفين وتبقى قصة قصة عادي لا لا لا انا مش عايز دي انا عايز اللي انت هتتعبي فيها انما لما اقولك اسجدلك ساعة لا لا لا صعب مثلا ايوه هي دي بقى فكري في دي واجمع ما بين الأمور علشان خاطر يبقى نوعتي عشان تفهمي نفسك بتيجي فين الحاجة اللي لا تواتيك نفسك عليها آه دي, دي تقيلة شوية انه صعب شوية ان انا اعمل كذا احنا برح في درس حق الزوج المعنى دايما في صعوبة في استقباله لانه واحدة تتظلم واحد مثلا زوجها يشتمها ولا يقزيها الحديث فيه وقثاء اليها دي صعب قوي بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اكتحل بنوم حتى ترضى دي تقيلة فلما تيجي لك اعملي الموقف ده ايوه ده والله لو عملت الموقف ده هيكون ليه تأثير كبير عليك اصلا انت بتعاملي رب شوفي بقى فيها مجاهدة نفس وفيها كذا مش قصة الزوج خالص انا ولا ملتفت هو راضي ولا مش راضي ولا انا ملتفت لمعنى اهم ان انت عندك استعداد تضحي بنفسك ونفسك رخيصة عليك عشان انت خايفة تلقي الله بقلب غير سليم يكون جواك كبر وانت مش دارية يكون جواك اقفة فلا ما عنديش مشكلة خالص حتى ترضى بس ربنا يرضى عني مش مهم اي شيء اخر بص دي اللي فيها تعب هي دي اللي فيها نصب هو ده اللي حيكون ليه تأثير كبير عليك فقري فيما شابه ذلك مثلا في ناس بينهم خصومات انت بينك وبين واحدة ما بتقبلكيش وبتتكلم معاك بأسلوب من الظريف ترفعي سمعات التليفون وتقول لها كلام ممكن تؤذي يعني ممكن لك تتكلمين كده ليه انتي مش عارف ايه سويه ترى ربنا اسلحها ليك واصلح الله وامون وانتي تأذيت ايوه هي دي. هي دي اللي فيها ذل للنفس هو ده اللي أنا ببحث عنه يبقى حاجة كده بقوة انفجار النهر ده. او ان انت تعملي مجموعة اعمال تعمل ايه؟ تشقق قلبك يتشقق منه يعني يبقى فيها تشقيق كده اللي هي مثلا ايه؟ العمل الفز ان انت كنت تستغفر استغفار ابو هريرة اتناشر الف اتناشر الف استغفار اه بس انا مش حاضر انا عمل اتناشر الف استغفار ممكن اعمل انا الف كويس وممكن اعمل 12 ركعة نافلة كويس. وممكن هصلي القيام من هنا ورايح 11 ركعة زي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هعمل ايه كمان هتصدق كل يوم بمقدار من المال انا هتصدق كل يوم ب50 جنيه انا هعمل زيارة مرضى و كذا بعمل مجموعة اعمال هدفها ايه اشقق في قلبي دي شقة شق ودي شقة شق ودي دي شقة ودي و دي يبتدي يطلع من القلب خير يطلع منه شيء يبقى يتشقق منه الانهار يا إما بقى أنك تردعي قلبك بزاجر شديد يبقى الزاجر الشديد ده يعمل إيه؟ كأنه كده يهبط من خشية الله الأسوال اللي على قلبك دي تنزل تبعد كأنك أنت جبت حاجة كده تنسف ديناميت نسف الحاجة ده برادع شديد الرادع الشديد ده أنت بتخافي مثلا الخف الشديد قوي يطلع لو أنت روحتي زورتي زي ما كنا بنقول مثلا مستشفى وروحتي على الأقسام الحالات الحرجة وبدأت تشوف الناس في السكرات بيعملوا ايه؟ فيبقى زاجر شديد حاجة مما شبه ذلك ان انت تسمعي مواعز شديدة ترقق قلبك وتحسسك بعظم يوم القيامة مثلا يبقى زواجر شديدة يبقى ليها تأثير الخشية على القلب فهمنا؟ يبقى عندنا ثلاث حاجات في موضوع علاج قصوة القلب اللي هو بيكون سبب من اسباب زلة الاقدام في الطريق الامر الثاني من الاسباب كذلك الفراغ وشدة الغفلة سأل سائل الإمام ابن الجوزي فقال أيجوز أن أفسح لنفسي في مباح الملاهي إيه رأيك أهو ده حتحرمها علينا كمان أنت عايز إيه مننا وبيقول له ينفع الواحد بس يفتحها شويتين يبحبحها حبتين يعني أفسحه لنفسي في مباح الملاهي يعني مش هعمل له حرام لأ هاقفه وصح وخروجه ونعمل شوية حاجات كده مما الأمور اللي ما مايبقاش فيها منكرات ولا مخالفات ينفع قال ابن الجوزي عند نفسك من الغفلة ما يكفيها ماشي هو ينفع الحكم الشرعي ينفع بس هو ينفع مع مين يعني اللي هو ايه ان انا, أنا قاعد شغال شغال شغال شغال شغال فباجي اخد يوم كده استجم وفي اليوم ده انا باستجم علشان انشط للطاعات مرة اخرى زي قصة النوم اللي الانسان بياخده في الاربعة إنما أنا غافل ولاهي وتعبان أروح مزودها وده من العلاج السيء للأمراض النفسية يعني أنت مخنوقة ومش عارفة تعمل إيه. تلاقي كل الناس تقول إيه يلا, يلا يلا ناخد بعضينا دلوقتي ونسفر لنا سفرية ونقعد كده ننسى اللي إحنا فيه هو مش حل أنت غفلة فتزوديها غفلة لا مش دي الطريقة يبقى ليس تضيع الأوقات هدرا في الغفلات والزلات هو ده العلاج للحالة دي إنما المؤمنة المخبتة اللي فعلا عايزة الطريق لربنا سبحانه وتعالى لا ترضى لنفسها بفترات غفلة طويلة كلنا نغفل لكن ما ينفعش يبقى غفلة طويلة كنت بقول تعليق على حديث تحترقون وتحترقون قلت إن أكبر مدد غفلة الأخ أو أخت ما بين سلاطين فما بالك بقى لو كانت بقى لنا أيام أسابيع شهور ويمكن سنين ونحن في الغفلة ولا ندري دايما لما نذكر موضوع الغفلة نذكر إنه مصيبة الغفلة أنها مستمرة وأن صاحبها لا يدري ربنا قال وأنذرهم يوم الحصر إذا قضي الأمر وهم في غفلة برضو ما فيش فائدة هم في غفلة وهم لا يؤمنون ولا حاسس فعشان كده لا تسمحي لنفسك بهذا الأمر يبقى أكيد طالما قلنا غفلة يبقى محتاجة تذكير محتاج إن الترياق يكون كثرة الذكر إن ما تبقيش غافلة عن أورادك أذكارك وقلت الأذكار زي ما علمتكم دلوقتي الاستغفار أذكار تتقال من جوه من القلب، تستشعري معانيها تعطلها وقت من الأمور اللي عايزين نتفق عليها النهاردة إنه يبقى فيه وقت معروف إن الأخوات ما يتصلش على بعض فيه الوقت ده اللي هو إيه قبل المغرب مثلا بتلت ساعة ما ينفعش أخت تتصل على أختها في الوقت ده ليه؟ ده وقت الأذكار ويبقى زي ما احنا بنصحي برضه الفجر ساعات نعايزين بقى كده نبتدي نحيي السنة دي نعمل ايه؟ قبل المغرب تلت ساعة هنروح بعطين لبعضينا كلها لا تنسي أذكار المساء اما كانش ينفع تقوليها بعد المغرب ينفع المهم ان تذكر هذا نفس الكلام وانت بصحيح الفجر ممكن بعد شوية يبقى في رسالة من أخت تانية تقول ما تنسوش أذكار الصباح ما تنموش قبل ما يكونوا قلتوا هذه الأذكار يبقى حينة شيء يبقى ناخدها كده بقى من هنا ورايح الاخت اللي تتصل على الاخت في الوقت ده من فينا يبقى خرجت عن القاعدة من ينفعش تتصني بأي حال من الأحوال إلا للضرورة القسوة في حد يعني تبقى مصيبة صودة يعني إنما غير كده لا ده وقت الأذكار أنا شفت الكلام ده قليلا عند الصالحين إنه مثلا يبقى رايحين في زيارة أحد الصالحين فجي في التوقيت ده فسكت وقعد لوحده وكذا ده وقت الأذكار يعني ما ينفعش يتكلم بس كنت بس كنت عايز مسألة كنت عايز أسأل في كذا وحمشي مفيش لا لا ده وقت الأذكار وقت الأذكار حدش يتكلم فيه ده كأنه بالضبط وقت الفرد وقت الصلاة ما ينفعش حد يتكلم فيه أيوة هي دي الطريقة اللي بيها تتدي تصححي من بعض الحالات الغفلة اللي بتعتره أي واحد مننا تاني حاجة احنا كنا بنقول الغفلة والفراغ نعمتاني مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أغلب الناس لما بنيجي نسألهم إيه السبب الأساسي اللي إن ننت عصيت ربنا بسببه مش لاقي حاجة عمله والأخوات بقى بالذات مثلا واحدة اللي خلصت كليتها وأعده واللي مثلا نظام مثلا دراستها اللي بتدرس نظام دراستها مش مرة قوي فعندها وقت فبتعمل إيه تستثمر الوقت طبعا في الراغي استثمر حقيقي طبعا معروف ما ينفعش طب قيل وقال وروحنا وعملنا وسوي كلام الفاضي يعني فالوقت يضيع هضرا بسبب إيه مش عارفة تعمله ليه ما عندهاش منهج ما عندهاش منهج في حياتها احنا قلنا ما تبقاش ملتزمة ما تبقاش ملتزمة ورجعوا لمحاضرة لا تضيع وقتك ورجعوا لمحاضرة كيف تدير وقتك ما تبقاش ملتزمة اللي عندهاش هدف في حياتها واللي مش برمجة حياتها كلها بشكل معين عن طريق الوقت يعني دلوقتي المفروض وقت ده استغله بالشكل الفلاني المفروض دلوقتي الفلاني ده وقت كذا وكذا وكذا النهاردة مش هيعد علي والله الذي لا إله غيره اليوم ده قبل ما تكون حفصت ربع مش حنام الدنيا تتقلب مش عارف مين يعمل ايه ححفظ الربع ده زوجي كان كذا كذا ححفظ الربع ده صاحبتي كان بتقول مش عارف ايه ححفظ الربع فيش هزار هو كده يبقى انت تقدر تلجمي نفسك هنعمل فيها برضو نتفق على برنامج عمل في حاجة العلماء قالوا انه الانسان في مراتب المحاسبة بيمر على 4 خمس مراحل تبتدي بحاجة اسمها المشارطة ايه المشارطة ان انا اشترط على نفسي والكلام ده يقوله بعد سقط الفجر صليت الفجر وعاتف مصلاكي وبدأت تقول تقولي الأذكار تبتدي تقولي النهاردة هعمل ايه, النهار أعمل إيه؟ لو لقيتي من جواك إجابة يبقى أنت كنت مبرمج الموضوع صح إنما ساعدت تقعد كده تقولي النهاردة يعني أقرأ قرآن ولا أحفظ بتاعه ولا أرى كتاب ولا, أعمل ولا أسمع شريط ولا مش عارف ايه وتقعد تترددي كده يبقى أنت مش عارف سكتك يبقى أنت محططيش الموضوع احنا عايزين نتفق بقى على ان احنا نشترط على نفسنا لما أول ما فتحتي كده قلت انا النهارده ان شاء الله الربع بتاع سوره كذا ان شاء الله هكون عامله فيه وححفظه مثلا وان شاء الله النهاردة كنت عايز انتهي من الحتة الفلانية دي في الكتاب الفلاني اللي انا كنت بقرأه او حسمع الشريط الفلاني بتاع شرح الكتاب العلاني او النهاردة النهارده ان شاء الله هخرج خروجه عياده المرضى او هروح ملجئ حعمل فيه كذا وكذا وده هيستغل الوقت من كذا لكذا مبرمجه وقتك من الفجر لغاية الظهر ايه؟ هتنامي امتى؟ حياتك هتمشيها ازاي؟ اليوم هيتقضى ازاي؟ وكتب الحاجات دي في ورقة تيجي بالليل قبل ما تنامي تبصي حققت الكلام ده ولا ما اه كده يبقى نعرف نستغل الوقت كده ما يبقاش في فراغ كده يبقى فيه مراجعات وحتيجي في اخر الاسبوع افرزي حصل اليوم قدرتيش تعملي البرنامج والجدول اللي انتي كنت تحطاها عندنا يوم بنسميه استدراك الفائت استدراك الفائد ده أي يوم جمعة أي يوم فلاني اي يوم أنت محدد ده بيقفلي خالص المفروض ان انا كنت في أسبوع كنت ناوي اختم في ختمه في أسبوع ناقص لي فيها خمس ست سبع أجزاء ولسه ما عملتهمش لا حاعد عليهم لغاية ما خلصهم لانا كنت متفقى ان انا هعمل ان شاء الله كل يوم كل يوم الفين استغفار ففي يوم ما عرفتش اعمل اي حاجة جبتش خمسمية مثلا لا النهاردة بقى هجيب الفائت ده بتاعي كله في اليوم الفلاني ايوه كده يبقى في منهج عايشة عشانه منهج في طلب العلم منهج في التربية منهج في الدعوة الى الله عز وجل عندك حاجة عايشة في رسالة انت بتقومي بيها مش عايشة كده هدر مش عايشة لا دورة لك وهو د يعني قلنا الفراغ والغفلة وقلنا قبلها قسوة القلب القافة الثالثة برضه والسواة الثالث انك حس ان ملكيش دور لا قيمة لك يبقى شغلك الشاغل حينصب في ايه حينصب في الشهوات والامور اللي تتطلبها من عاداتك ومألوفاتك وما شابه عشان كده بيقولوا من لا دور له يصيد ما يحوم او يعوم في كل يوم ومن تتبع الصيد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفل بيعمل ايه؟ قالوا هو ده اللي انا بقولها للشباب بلاي ستيشن يقولوش حاجة فمش لايه حاجة يعملها فبي يعمل الوقت بالطريقة دي فهي نفس الحكاية عند الاخت هي مش لايه حاجة تعملها فاتفكر في اي حاجة ليه؟ هي مش حاسة انها لها دور انما لو حستي ان ليكي دور وان لك قيمة وانك لازم تقومي بشيء الامر يختلف تماماً عشان كده لازم تستشعر الرسالة اللي احنا اتفقنا عليها ان انت النهاردة هتسدي الفرض الكفائي ده الفرض الكفائي ده ان انت المستزمة التزام الحقيقي وتتعلمي وتتربي تربية ايمانية صحيحة وتنقلي ده لغيرك اه لي دور دلوقتي هقوم بيه النهاردة احنا بنشتكي الامرين من دعوة الاخوات انه مش عارفين نعمل كذا مش عارفين كذا انت لازم تقومي تسدي الثغرة دي ومال انتي هتقعدي طول الوقت كذا ما بيسمحوا ليش زوجي مش عايز أخويا بيقول لي والدي مش عارف كذا كذا لا تتركي سبيل تضرعي ربنا الدعوة دي مش شيء انت بتعمليه فضل من عندك اقعدي الهجي ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك زي ما بالظبط ربنا ييسر لك الحجاب والنقاب وزي ما ييسر لك معاني في الالتزام برضو من جملة الأمور اللي انت لازم تعد تدعي ربنا عشان ربنا ييسر لك في حياتك كلها ان دور حقيقي دعوي تقومي بيه هو احنا عايزينه مايبقاش الامر ان انا عندي هضر في الوقت عندي غفلات مش حاسة ان انا ليا اي دور ولا ليا اي قيمة لا ليك دور وليك قيمة وليك رسالة والرسالة دي لازم تبقى محددها وده الواجب العملي في النقطة دي ان انا لازم يبقى دلوقتي كل واحدة منكم بتسمعني تحدد لي الدور اللي هي هتعمله خلال الفترة دي ايه الدور هتقومي بقى انهي رسالة هتخدمي فين الامر الرابع من الاسباب الخوض فيما لا يفيد المجالس قيل وقال كثرة المراء والجدال والخطف في أخبار الناس وفي أحوالهم لا هم إلا الاشتغال في انتقاد أحوال الناس والأخت دي بتعمل كذا وممكن تجرحي الفلانية وبرضو الداعية الفلاني وده قالوا عليه وده عملوا عليه وكذا وكذا واتهم الناس بالعيوب امبارح عد علينا الحديث وقلنا ومن الحديث سبحان الملك مما أخذ بلبي بالأمس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من شركم بمعنى أسوأ الناس وأخبث الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم من قال الملتمسون للبراء العيب الانسان الاخت دي الاصل انها مسلمة مؤمنة وتبتدي بقى من اي تصرف اصلها دي مش عارفة كده ببصلي بصات عاملة ازاي اصلها شكلها كده حسوده اصلها شكلها حقودة بلاش كلامنا لا تخوضي فيما لا يفيد اسمع الكلمة دي واحفظيها في النقطة دي كويس قوي قالوا من علامة اعراض الله عن العبد ان يشغله بما لا يفيد في الاخر خالص انتم عدتوا عملتوا مشكلة وعدتوا تتكلموا وتخوضوا في امور وفي الاخر خالص فلانة اصلها اطلقت من علان وحصل منهم مش عارف ايه يا عيني وحصل وجرى وفلانة اصلها عندها مشاكل مع كذا وفلانة مش عارف اولادها ايه وفلانة كانت اصلا لها رواسب جاهلية فغاية النهاردة مش عارف بتاعمل ايه هو كده ينفعش انك تشغلي نفسك بمثل ذلك لأسف طبعا انتم تعرفوا بعض الطيارات الحادثة اللي عليها مية علامة استفهام من يسمون بالجرح والتجريح والخوض في أعراض المشايخ وخوض في أعراض طلبة العلم تحت مسميات مصلحة الدعوة وكشف أهل البدع وبيان أحوال أهل الأهواء وتلاقي كتير من طلبات العلم بيقعوا في المشكلة دي وبالذلك أنتو يعني هي مش نقصة يعني هي مش نقصة أن الأخوات أصلا كمان يعني يخش عليهم المعاني دي يعني لسه إحنا في أول الطريق ولسه ما تربناش تربية الإيمانية وفقدين اللي ربينا وما عندناش كذا وكمان بقى لما تروح تحضر لها درس فالدرس ده في الرد على فلان الفلاني وتقعد هي تعيش الدور وتقعد تقول كذا سبنا بقى من الكلام اللي إيه إحنا عايزين نصلح أحوالنا ونصلح أمورنا مع رب العالمين علشان كده لا نخوض في ما لا يفيد لأن للأسف الشديد بعض الناس يقعوا في هذه الأمور وهم لسان حالهم لسان حال قتلت عثمان سألنا عثمان لما حوصر في بيته أحد من وجه له الطعن أحد قتلته كان يسمى الغافقي لما ضربه ضربه تسع ضربات في صدره فقال ثلاث لربي وست لقلبي ثلاث لربي بصي أنا عايز أصور لك ممكن الناس تبقى عيشة الوهم بيقتل عثمان عثمان بيقتل ويقول ثلاث لربي يعني دول ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى لا أريد حاجة وست لقلبي يشفي صدور قوم مؤمنين لا حول ولا قوة إلا بالله فعشان كده يا أختاه ما لك ومثل هذه الترهات ومثل هذه الأمور إنما عيشي سليمة الصدر ولا تشغلي نفسك بشيء يفسد عليك حالك من علامة اعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا يفيد المطلوب ايه؟ اشغلي نفسك بعيبك لا تنظري الى عيوب الناس ولا تنظري الا الى عيبك انت وهو ده اللي انت هتلقي الله عز وجل عليه ألا تزر وزرة وزرة اخرى يبقى البرنامج العمل اللي على النقطة دي والعلاج من النقطة دي محتاجين ايه؟ محتاجين كشف حساب كشف حساب بعيوبنا ليه بقى؟ كل ما تشوفي عيب ربنا سبحانه وتعالى يظهره على أخت قدامك بس لقيت الأخت دي ثرثارة بتتكلم كتير وانتي مش عارف ايه انتي أصلا عندك كشف بعيوبك فكل ما تشوفي كده تقولي يعني دي عندها كده كفى بالمرء نوبلا أن تعدى معايبه اه دي عندها غلطة انا عندي بلاوي سودا اه إنما عشان ما تبصش للناس بهذه النظرة فتوعي في كبر غمط الناس وتعي في مشاكل لأن من مشاكل الالتزام إن الأخت بتحس بالتميز بعض الشيء لما اثرت طريق ربنا فتيجي تتعامل مع الأدنى ممكن بنت تكون لبس حجاب ومش فاهمة ومش عارفة إيه فهي برضو حصل إن هي جاية يعني الملتزمة نقاب واللي قال شوية أحجاب واللي ضاعة خالص تبقى كذا وأكيد دي اللي يعني هتبقى حالها حال لا احنا ما بنقولش كده أكيد طبعا الأخت اللي أثرت النقاب وعملت كذا وكذا الناس الله عز وجل بتحليها بحلية أمهات المؤمنين أن تكون عند الله بالمنزلة لكن احنا مش هنحكم بظواهر بس ممكن يكون التانية دي عندها من الإيمان هي عندها خطأ في مسألة الحجاب فمسألة دي مش منضبطة عندها لكن الأخت بقى عندها مشاكل في الغيبة وفي النميمة وفي كذا وفي كذا وفي كذا, وفي كذا، وممكن التانية تكون سلمة الصدر من هذا فممكن دي توفق بعد كده إلى فعلا الحجاب الشرعي المطلوب وتبقى تفوز بالحسنيين والتانية لأسف الشديد بقت منظر وممكن تنتكس بعد كده عشان كده لا محتاجين كشف حساب علشان خاطر نعدد عيوبنا عايزين نعدد عيوبنا خلال هذا الأسبوع عادي كده وشوفي أكبر العيوب اللي أنت بتقعي فيها ويعمل لي بيها كشف حساب عايزك تعددي كده عشر عشرين حاجة أنا أحلف أحلف أن أنت لو قعدت مع نفسك وعشان تعددي يا إما هتقولي الكلام بطريقة إنشائية يعني تقولي إيه أقولك إيه أفاتك مقصرة يا شيخ مذنبة إيه إزاي يعني يعني بضيع وقت ساعات إيه كمان يعني بحس أن أنا ممكن أكون مرائية إيه كمان ممكن يكون عندي شوية بصي أنت بتسمعي بتقولي ايه الرياء العجب الكلمات اللي انت سماعها في الدروس ممكن أكون عندي ذرة الكبر ممكن أكون كذا يعني انت عارفا ان ده كله مش ممكن تكون يعارفا ده كله من نفسك وسكت على نفسك كده انت كانت بتقولي أنا عندي أمراض مستعصية أنا عندي كانسر في كذا وعندي, كذا وعندي كذا وعندي كذا لا طبعا إما لنت بتعمل ايه انت بتقولي ايه مذنبة ازاي والله بيضيع مني وقت وحاجات بس اعمل ايه بصي بقى ايوه ده اللي جواه كده بس اعمل ايه اصل انا دلوقتي في فترة اقبال على زواج وخطيبي جاي ومش عارف ايه فمشغوله حبتين اصلا دلوقتي فترة العقد وفترة العقد دي بيحصل فيها حاجات ومش عارف ايه وايه وايه والتزامات معينة فمش عارف اصلا اتجوزت وطبعا انت عارف زواج ومسؤوليات زوج وكلام من ده ودلوقتي انا انجبت وانا لسه حديثه عهد برعايه أطفال ومش إيه. هعمل إيه؟ أيوه انت حطت شوية الحاجات دي الكلام ده وقعي اه بس ده اللي بترني عليه كل تقصيرك وكل ذنوبك انت غلطانة كده؟ لما انت بتقولي الكلام ده انت كده غلطانة؟ لا مش غلطانة الظروف اللي حولك هي الوحشة انت زي الفل لا يا شيخ انا مش زي الفل على حاجة انا مقصرة وجدا عارفة ان انا وحشة لا مش عارفة ان انت وحشة انت شايفة ان في تقصير صحيح بس الاساس مش انتي الاساس الظروف ومن هنا والله لما تعملي إيه؟ ما هيصلح لك توبة لأنه أساس التوبة الاعتراف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عائشة في حادثة الإفك قال يا عائشة إن العبد إذا أذن ثم اعترف فتاب تاب الله عليه هو كده هتعترفي الاعتراف حقيقي يبقى هتتحركي الاعتراف الحقيقي ده هيباني إزاي إن انت مش هتسكتي على نفسك كده بتقولي لي أنت عندك ذرة كبر يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال يثقل ذرة من كبر دي توديك في داهية تسكتي عليها والله العظيم زرة الكبر أعظم عند ربنا من الزنا ومن السرقة ما رأيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر لما قال له من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال وإن زنع وإن سرق قالوا وإن زنع وإن سرق ثلاث مرات وفي الأخر قال رغم أنف أبي ذر وفي زرة الكبر ما قالش للمسألة كده قال لا يدخل الجنة ينفعش ليه؟ تنازع ربنا من صفه من صفاته زرة كبر محدش حسز بيها ينفعش تسكتي عليها طب ايه كمان انا ممكن اكون معجب بعملي يحبط العمل يعني حضرتك عملتي الاعمال الفلز الكبيرة اللي احنا قاعدين نتفق عليها دي وبعد كده ضيعت ده كله برؤية العمل شرط قبول العمل ثلاث حاجات عمل لا ترعيه بصرك ما تبصيش عليه ولا تحدث به نفسك ما تجيش بعد كده تقولي لي ما انا كنت قايمه الليل امبارح يا شيخ معدي تقول لي كذا وكذا وسجدت فطفضة وعملت كذا والله عملت اللي انت بتقوله وضاع مني الفجر وضاع مني وردي في كذا مش عارفة ازاي يعني مش المفروض يبقى كذا اه اصلا انت حدثتي به نفسك حست ان انت عملت حاجة انما احنا بنعمل العمل وبنقول هذا محض فضل الله ورحمته ليس الا لا تحدث به نفسك لا ترعيه بصرك وتحتقره في جنب نعمة الله واحدة تقولي بقى يا رب انت مصطفين بالنعم دي كلها كفاية الستر كفاية نعمة الستر كفاية ان انا الغد دلوقتي على البلاوي اللي انا بعملها والتقصير اللي انا فيه والذنوب اللي أنا بقترفها وربنا سترني. كفاية دي. فكفايا أنه سترني الفترة دي كلها فاللهم لك الحمد ده أنا محتاجة أقطع نفسي في العبادة أقطع نفسي في الطاعة حتى يرضى هو ده إنما حتتخذي من المنطق التبريري والأسلوب ده تتخذيه أسلوب تبرري به أخطائك فعمرك ما كده هتعترفي بعيوبك لك اعملي كشف حساب بعيوبك هتعود تكتبيلي عشان كده أنا بحلف إن أنت لو عدتي مش هتعدلي عشرين عيب حقيقي ممكن تعترفي ب2-3 لكن 20 على انه ممكن يكون اكتر من 20 بكتير بس ممكن تقولهم لي من باب ان انا اكيد طبعا صاحبة عيوب وكذا وكذا لكن مش هو ده اللي وقر في قلبك لان الانسان مننا ما يحبش انه ينتقص من نفسه يبتري يعني انه هو يلقي باللقيمة على نفسه خلاص انا وحش ها عايزي يبتري ينفعل ان الكلام مش كده انما خلاص هو نفسي وفيها حاجات وانا مش عارف اعمل فيها ايه وربنا خلقني كده, أنا كده أنا عصبي عايز حاجة؟ ولما بغضب بيحصل مش عارف ايه لا لا لا مش ده اسلوب الملتزمة خالص اللي بتفكر انها تصحح من عيوبها ومن احوالها الامر الاخير الاهتمام بالظاهر دون الباطن اهم حاجة شكلك الالتزامي يبقى شكلك ظريف ان الناس ما تقس من امرك وانت مهتمة جدا بتلميع الظاهر وكمان الاهتمام بالظاهر في التنعم يعني تهتم إنك يبقى شكلك شيك وأيوة ممكن صحاً يبقى ليك نية فيه بس المعنى دايماً لا يخلو من حظ النفس اسمعي المعنى عند النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون لما تيجي هنا تيجي مثلا أخت تقول أنا أحب إنه يبقى شكلي شيك ون أنا يبقى حالتي كذا صحيح لبسة اسود ومش عارف أيه وعملة أيه لكن برضه يعني مش معنا كده إن الناس تقول إذا إيش الشكل المقزز ده ولا كذا لا أنا أعمل كذا وسوي كذا ويلتلبس مش عارف نقاب بشكل معين وتعمل كذا وتحسن فيه إحنا قلنا شروط الحجاب الشرعي ألا يكون زينة في نفسه تلبس عباية مترزة وشكلها عامل كده ليه تلبس نقب سعودي ويبين عينيك بشكل معين ليه تلبس بشكل يبقى فيه بعض المخالفات ظاهر ان ده مش النقاب الشرعي ولا هو ده الحجاب الشرعي ليه عشان انت بترضي غرور وترضي شيء داخلك حظ من حظوظ النفس لا حاجة تانية انا لما بقى قاعدة مثلا في مجتمع فاحب ان انا قلبس برس بشكل معين عشان الناس تقول ان الملتزمة كده الكلمة دي صح بس هل يرادوا بها حق ولا يرادوا بها باطل هو ده السؤال يعني انتي لابسة لبس كويس علشان فعلا ميقولوش الملتزمات دول اصلا كذا ولا كذا ولا مش عارف ايه لا بالعكس دي بتتزين افضل زينة زوجها وفي شكلها فعلا شيك وانيقة وواواوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم علشان خاطر المعنى ده اللعب عليه بيوقع في مشاكل قال تعيس عبد الخميصة والقطيفة ممكن واحدة تعيش وتبقى عبد الثبها اه نفسات تلبس الفستان الفلاني وتعمل الشكل الفلاني لما تيجي بقى الاخت تقولها تقولك انا بلبس ده ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى انا مش بقى عشان حاجة انا بعمله دعوة لله ما بلاش نبقى عندنا يعني نوع من الصراع مع نفسينا بنقول كلام ومش هو ده اللي جوانا لو الجواكي يبقى اللهم لك الحمد طب انا عرف من ازاي انت كده عقتني لانا عارف ايه اللي جوايا صح ولا غلط ساعات تعملي ده وساعات ما تعمليش ده يعني ممكن تلبسي كذا وممكن في يوم عادي خالص بص النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه البذاذة من الإيمان ويقول إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين ما تزوديش وكان يأمر الصحابة بأن يحتفوا أحيانا يمشوا حفا ليه وهو صلى الله عليه وسلم السيدة عيشة كانت تلبس المرقعة انا مش هنوصل للدرجة العظيمة دي يا شيخنا يعني المسألة موضوع كده ايوه انا بطلب الكشب كده بس انا عايزك ممكن تلبس لبس عادي لبس عادي وما يأثرش فيك والناس ممكن تبص عليه كده ده مش مركة ومش حاجة ايه ده هو انت افتقرته ولا ايه الموضوع كده لا مش فارق خالص انا لبس ايه مش لبس ايه عادي خالص ممكن نلبس لبس غالي وممكن نلبس لبس عادي ولا دي بتفرق ولا دي بتفرق ممكن أكل أكله ما شاء الله بكذا وممكن يوم عادي خالص وأكله أكل عادية جدا يأكلها للناس الغلابة عادي مش فرقة معي أنا ما بفرقش معايا الدنيا الدنيا ملهاش وزن حقيقي في قلبي الدنيا في إيدي هي دي بقى الدنيا اللي في إيدي مش في قلبي فأنا مش مهتمة بأن أنا لمع ظاهري وقلبي خراب مش مهتمة ان الناس تقول عليا شيك وجميلة وأنيقة وحلوة وظريفة وبعد كده من جوايا ربنا بيتطلع في القلب إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أكسادكم مش هتعمل أي حاجة المظاهر الجوفاء دي في دركتك عند ربنا وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم يبقى أنهي اللي يتصلح يعني أنت بتتزيني ربنا صح؟ المفروض بقى كده أنت بتتزيني لزوجك وده من الحقوق الشرعية المعروفة فأنت بتعملي إيه عشان تتزيني لزوجك؟ اللي بعتت جابت ملابس من بلاد برة واللي جابت كذا واللي بتعمل كذا وتصرف النفقات الأدى كده ممتاز رائع وده حق من حقوق الشرعية وقلنا كذا بتتزيني في الظاهر لزوج عشان ترضيه عشان ترضي ربنا طب وقلبك بقى اللي جوه اللي ربنا بينظر إليه كل ساعة سيباه كده قذر ما ينفعش ما ينفعش يبقى بنؤثر الناس بالزينة ونترك المحل نظر الرحمن نتركه هكذا دون تطهير ريت المعنى يكون وصل انه نراعي ربنا قبل ما نكون نراعي البشر ده المعنى الاساسي لا نهتم بالظاهر ونترك الباطن النهاردة قلنا على خمس حاجات نرجحهم سريعا وقبلها تأملنا الايات فتزل قدم بعد ثبوتها وخدنا منها المعاني وخدنا موضوع الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى وخدنا الكلام على أسباب الثبات دي وانك بعد ما تكون صنعت شيء وبنيت شيء لا تهدميه خدنا ذيك مقدمة وبعد كده تدارسنا خمس حاجات قلنا قسوة القلب وعطينا عليها بعض العلاجات قلنا ازاي ان احنا نتفاعل مع هذا الامر وازاي نصلح القلب من قسوته وبعد كده تكلمنا عن الفراغ وشدة الغفلة وتكلمنا عن العلاج بالذكر كيف يكون ثم تكلمنا على أنه الإنسان مننا لازم يكون ليه دور في الحياة وازاي يخطط لنفسه هذا الأمر وتكلمنا على الخوض فيما لا يفيد وإنه الحل ازاي الإنسان مننا يحصر عيوبه وأخر حاجة ختمنا بيها الاهتمام بالظاهر دون الباطن وقلنا زيني قلبك لربك أسأل الله تعالى أن يصلح لنا قلوبنا وأن يغفر لنا زلاتنا وأن يغفر لنا خطايانا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا